الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل ا ل ف ل م ا ت والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم ب ض َ أ ج ل ا وأجل مسمى ع ن د ه ثم ثم تمتؤون هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم و ج َ ه ر ك م ويعلم ما تكسبون وما ت أ ت ي ِ من م آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتين فسوف يأتين آباء يستهزئون ألم يروكم أهلكنا من قبلهم؟ من ر ن من مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذروهم و َ ش ا من بعدهم آخرين. ولو نزلنا عليك كتاب ا في قرطاس فلمسوه ب ي د ي ه م لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لو أنزل عليهم ملك ولو أن س ل م ا م ل ك ا ل ق ض ي ا ل أ م ْ ر ث م ل ا ي ُ ن ولو جعلناهم لكالجعلناه رجلا و ل َ ل ب س ن ا عليهم ما يلبسون ولقد استهزأ برسولهم ط ب ِ ك فحق بالذين سخروا فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ما ظرو ثمَّ ضُرُكَ فَكَانَ ع َ ق ب َ ة ُ ا ل ْ م ُ ك َ ذ ِ ب ِ ي ن َ قُلْ ل ِ م َ ن مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ق ُ ل ا ل َ كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهم ا سكن في الليل ونهار ا ل وهو السميع العليم. قل أغير الله ا ت خ ذ و لي ا فاطر السماوات والأرض وهو يطعب ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونا من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم مايصلح عنه يومئذ ف ََ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَازُ الْمُبِينُ و َ إ ِ ن يَمْسَكَ اللَّهُ ب ِ ض ُ ر ِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إلَّا هُوَ و َ إ ِ ن يَمْسَكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وهو ا ل ق ا ه ر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهاده قل لله ش ه ي د بيني وبينكم و ر و ح ي إلي هذا القرآن لأذرك به و م ن بلغ فإنكم ل تشهدون إ ن م ع الله عاره أخلاق لا ش ه د قل إنما هو إله واحد وإنني بريء وإنني بريء م ّ ما تشركون الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أ ب ن ا َ ه م الذين خسروا ف َ ه م فهم لا يؤمنون ومن أظلم م ِ من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركون ثم نقول للذين أشركون أي شركاء الذين كنتم تسعون ثم لم تكن فتنهم ت إلا قالوا والله ربنا إلا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف ك َ ب و ا على أنفسهم كيف كذبوا عداه فسهم وطل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفطه و ف ي آ ذ ا ن ه م و قراء و َ إ ِ ي َ ر ُ و ا ء َ ة و َ إ ِ ي ّ ر ُ و ا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا حَتَّى إِذَا ج َ ا ء ُ و كَيُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ا ل َّ ذ ِ ي ن َ كَفَرُوا يَقُولُ ل َّ ذ ِ ي ن َ كَفَرُوا إ ِ ن ه َ ا إلا ذ َ ا ط ِ ر َ لِلْأَوَّلِينَ وَهُمْ ي َ ن ْ ه َ و ن َ عَنْهُ و َ ي َ ن ه َ و ن َ عَنْهُ و َ إ ِ ف ََ ط َ ا ل ُ و ا ي َ ا ل ِ ي ت َ ن َ ا ن ُ ر د ي َ ا ل ي ت َ ن َ ا ن ُ ر د ُّ وَلَا ن ُ ك َ ذ ِّ ب بِآيَاتِ رَبِّنَا وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ و ق ف و ا على ربهم قال أ ليس هذا بالحق قالوا ب ل ى وربنا قال فذو ا ل عذاب بما كن تكفرون م ت وتخسر الذين كذبوا بنفاق الله حتى إذا جاءتهم الساعة ضطت قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا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 ف َ إ ِ ن ه ُ م ل ا ي ُ ك َ ذ ِ ب و ن َ ك َ و َ ل َ ك ن َّ ا ل ظ ا ل ِ م ِ ي ن َ ب آ ي ا ت ا ل ل َّ ه ي َ ج ح د ُ و ن و َ ل ق د كُذِبَتْ ر ُ س ُ ل مِنْ َ ب ل ك ف َ ص ب َ ر ُ و ا ع ل ى مَا ك ُ ذ ب ُ و ا و َ أ ُ ذ ُ ا ح ت َ ى أ َ ت َ ا ه ُ م نَصُونَ و َ ل ا مُبَدِّلٌ ل ِ ك َ ل م ا ت ا ل ل ه ِ و َ ل ق َ د ج َ ا ء ه َ ا َ ك م ِ ن ب َ إ ِ ل م َ ر س َ ل ِ ي ن َ و َ إ ِ ن َ ا ك َ ك َ ب ر عَلَيْكَ إ ع ْ ر َ ا ض ُ ه ُ م فَإِنْ س ت َ ط َ ع ْ ت َ أَنْتَ ب ت َ غ ِ ي ن َ ف َ ا فِي الْأَرْضِ أ و ْ س ُ ل َ م َ ا فِي ا ل س َّ م َ ا ء ِ فَتَأْتِيَهُمْ ف َ ت َ أ ْ ت ِ ي َ ه ُ ب َِ ا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَا فَلَا ت َ ك ُ و ن ن مِنَ الْجَاهِلِينَ إِن الذين يسمعون والموتا يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أي نزل آية قل إن الله قادر على أي ينسى لا ي ة و ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب منها شيء وما من ف ب ت ِ ن ف ي ا ل أ ر ض و َ ل ا ط ا ئ ر ي ط ي ر ب ج ن ا ح ٍ و َ ل ا ط ا ئ ر ي ط ي ر ُ ب ج َ ن ا ح ي إ ِ ل َ ا أ م َّ م أ َ م ْ ث َ ا ل ُ ك م م ا ف َ ر َ ن ا ف ي ا ل ك ت ا ب م ن ش ي ء إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بهايتنا ص م و ب ك م في ا ل ظ ل م ا ت من يشاء الله ي ط ل ه ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إ ا ه ا أ ت ُ ص ا د ِ ق ي ن ب ا ل ْ إ ن ي ا ل ت َ د ع و ن َ ف َ ي َ ك ش ِ ف م ا ت د ع و ن َ إ ل َ ي ه ِ ن ا ش ا و َ ت َ ن س و ن َ مَا ت ُ ش ر ك و ن وَلَقَدْ أ َ ر س ل ن ا إ ل َ ي م م م ِ ن ق د َ ر ِ ك َ ف ا َ أ خ َ ذ ن ا ه ُ م ف خ َ ذ ن ا ه ُ م بالبساء والضل إلى علهم يتضرعون فلو لا إتجاههم بس ن ا تضرعون ولكن بس الحنوط وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى فَرَخُوا بِمَا أ ُ و ت ُ و أَخَذْنَا هُمْ أَخَذْنَا هُمْ بَقْتَةً فَإِذَا ه ُ م م ُ ب َ ل ِ س ُ و ن َ فَقُطِعَ َ ا ب ِ ر ُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم و خ ت م على قلوبكم و خ ت م على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. ف َ ن ُ ص َ ف ف ُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْفِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنَّ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إلَّا ا ل ْ ق َ و ْ م ا ل ظ َّ ا ِ ل ُ و ن َ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عين خزام الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن ا ت ب ع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأذربه الذين يخافون أن يحشرون إلى ربهم ليس لهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع إلا هم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من ش ي ء ا وما من حسابك عليهم من ش ي ء ا فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء ل ي ق ل و ا ه ؤ ل ا ء إما َ ن الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه رحمة كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوء ب ج ه ا ل َ ة ٍ ثم تاب وأصلح فأنه َ ف و ر الرحيم ثم تاب من بعده وأصلح فأنه رفور الرحيم و ك ذ َ ل ك َ ن ُ ف فصّل الآيات ولتستبين سبير المجرمين قل إنني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ط ل ل ت إذا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل إِنِّي عَلَى ب َ ي ن َ ة ٍ مِن رَبِّ و َ ك َ ذ َ ب َ ت ُ ه ا بِمَا عَادِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ق ُ ل لَوْ أ َ ن ت ع ِ ن د ي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين و َ ع ي ن ده م ف ا ت ِ ح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط م ن ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا إلا في كتاب ولا َ ط ب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي ي ت و ا ُ م بالليل ويعلم ما جرحت بالنار ثم يبعثكم فيه ل ي ق ل ق جل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبوكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده و ي ُْ س ِ عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم ل م و ت حتى إذا جاء أحدكم ل م و ت ت و ف َّ رسلنا وهم لا ي ُ ف ر ِ ط و ن ثم ردوا إِلَى اللَّهِ م َ و ْ ل ا ه ُ م الْحَقُّ أ َ ل ا ل َ ه ُ ن ح ُ ك ْ م وَهُوَ أَسرعُ الْحَاسِبينَ ُ ل ْ م َ ي نَجِيكُمْ والبحر تدعونه ت ض ر ع و ن و خ ف ي ة تدعونه تضطعون وخفية إلا إن آجنا من هذه لنكونن من الشاكرين ق د الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم ع ذ ا ب ا من فوقكم من فوقكم أو من تحت أرضكم أو يلبسكم ش ي ع ا ويذيق بعضكم بأس بعض قل كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به م ك وهو الحق قلست ل عليكم بوكيل وكذب به وكذب به قومك وهو الحق قلست عليكم وهو الحق قلست عليكم بوكيل لكل ن ب أ مستقى و َ س َ و ف َ ت َ ع ل م و ن و َ إ ذ َ ا ر أ ي ت ا ل ذ ي ن َ يَخُوضُونَ فِي آ ي ا ت ن َ ا ف َ أ ع ر ِ ض ع َ ن ه ُ م ح ت َ ى يَخُوضُوا فِي ح َ د ي ث ٍ غ ي ر ِ ه و َ إ ِ ن م ا ي ُ ن س ي ن ك َ ا ل ش َّ ي ط ا ن فَلَا ت َ ب ع د ب ع د ا ل ذ ك ر َ ى م ع ا ل ق َ و ْ م ِ ا ل ظ ا ل م ِ ي ن و َ م ا ع ل َ ى ا ل ذ ي ن َ ي ت َّ ق و ن َ مِنْ ح ِ س َ ا ب ِ ه ِ م م ن شَيْءٍ ولكن ذكران ولكن ذكران ع ل َ ه م يتقون و َ ذ َ ر ا ل َّ ذ ي ن َ اتَّخَذُوا د ِ ي ن ه ُ م ل ع ِ ب ا وَلَهُوَ و ََ ر ت ه ُ م ا ل ح ي ا ة ُ ا ل د ُّ ن ي ا و َ ذ ك ر ب ه أ ن ت ُ ب ْ س َ ل ن َ ف س ب م َ ا ك َ س ب َ ت ل ي س ل َ ه ا ل ي س ل ه ا م ا ء ل ل ه و َ ل ي و َ ل ا ش َ ف ي ٌ و َ إ ِ ن تَعْدِلْ كُلَّ عَدَلٍ لَا يُقْحَفْ مِنْهَا أ ُ ل َ ا ئ ِ ك َ الَّذِينَ أُبَسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْحُرُونَ قُلْ أ َ ن َ د ْ ع ْ و َ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْ وعنا ولا ي ض ر ن ا ونرد على أعقا. أ ع ن ا ونرد على أ ع ق ا ب ن ا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوت ه الشياطين كالذي استهوت الشياطين ف ي الأرض حيران له و أصحابه يدعونه إلى ا ل ه د ا ق قل إنه ُ د ى الله والهداة وأمرنا ب ِ ل ُ س ت م َ ل لرب العالمين وأن أقيم الصلاة و ا ل ت ك ب ُّ وهو الذين إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول ك ف يكون قوله الحق وله الملك يومئذ فَفِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آ َ ز َ ر َ أ َ ت َ ا ل ت َّ خ ِ ذ ُ أَصْلَ م ً ا آ أ َِ ه َ ا إِنِّي أَرَىكَ وَقَوْمَكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى ك و ك ب ا قال هذا ربي فلما أ ف ل قال لا أحب ا ل آ ف ل ي ن فلما رأى القمر ب ا ز غ ا قال هذا ربي فلما أَفَلَقَالَ ل َ إ ِ ن َّ م ْ ي َ ه ْ د ِ ن ِ ي رَبِّي لَأَكُونَ ن َ ن م ِ ن َ الْقَوْمِ الطَّالِينَ فَلَمَّا ر َ ض َّ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيف وما أنا من المشركين وحاجه ق و م ه ق ا ل أتحاجني في الله وقد ه د ا ما تشركون به إلا أ ي ش ا ء ب ش ي ء ًَ وسع رب كل شيء ع ل م ا أ َ فلا تتذكرون وكيف َ أخاف ُ ما َ أشركتم َُ ولا َ تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً ل ا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم س ل ط ا ن ا فأي الفريق أحق بالأمن أنتم إن تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشأ إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ ك ُ ل َّ هَدَينَا وَنُوحًا هَدَينَا مِن ومن ذريته ومن ذريته داود و س ل ي م ا ن و َ أ َ ي و ب و ي و س ُ ف َ و َ م و س ى و ه ا ر و ن َ و ك ذ ل ك َ ن ج ز ي ا ل م ح س ن ي ن َ و ز ك ر ي ا و َ ي ح ي ا ى و َ ع ي س ى و إ ا ل ي ا س ك ل م ِ ن ا ل ص ا ل ح ي ن و َ إ س م ا ع ي ل و ا ل ْ ي س ع و َ ي و ن س و ن و ط ا و َ ل َ ف ض ل ن ا ع ل ى ا ل ع ا ل م ي ن و م ن أههم و ذ ر ج ي ا ت ه م وإخوانهم وجت بينهم وجت بينهم وحدناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي بهم ي ش ا ء ُ من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أ ؤ ل ا أولئك الذين آتينهم الكتاب و ا ل ح ك م َ والنبوة، ف َ إ ن ي َ ك ْ ف َ ر بِهَا ه ُ ؤ ل َ ا ء فَقَدْ وَكَلَّ بِهَا ض و م َّ ا ل َّ ي ْ س ُ بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ د َ ا ه ُ م ْ ق َ ت َّ ه ق ُ ل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إ ِ ن َ ه ُ إِلَّا دِكْرَارِ الْعَالَمِينَ ما قدر الله ح ق ّ قدره إذ طال ما أنزل الله على بشر من شيء ق ل م ن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى و ر و و ه د الناس تجعلونه تجعلونه ق ر ض ي ستبدونها و ت خ و ن كثيرات وعلمتم ما لم تعلموا أن ومولاه بكم من الله ثم. مدحهم في خضهم يلعبون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، مصدق الذي بين يديه، مصدق الذي بين يديه، و َ ل ت ي ن ذرهم ا ل ق ر َ ن ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، وهم على صلاتهم. ح ا ف ظ و ن وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم م من افترى على الله كذبا أو قال أ و ح ي إ ل ي ولم يوح إليه شيء، ومن قال س أ ز ل مثلما أ ز ل الله. ولو ت ر ِ ذ ِ ا ل ّ ا ل ُ و ن في غمارات الموت والملائكة تباصطع يديهم ولو ت ر أ ت ِ الخالدون في غ م َ ر ا ت الموت والملائكة تباصطع يديهم والملائكة ت ب ا ِ ط ع أخرجوا أنفسكم ولو ترىذ الظالمون في غ م َ ر ا ت الموت والملائكة تبسطون أيديهم والملائكة ت ب س ط ُ أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أن فسكم اليوم ت ج َ و ن عذاب الهون، اليوم ت ج َ و ن عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، وكنتم, وكنتم عن آياته تستكبرون. وَكُنْتُمْ ع َ ن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ و َ ل َ ق َ د جِئْتُمُ ن َ ف َ ا د و َ ل َ ق َ د جِئْتُمُ ن َ ف ر ا د ً ا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أ َ و َ ل َ م َ ر َ وَتَرَكْتُم مَا خ َ و َ ل ْ ن َ ا ك ُ م ْ و َ ر ََ ا ه الَّذِينَ زَعَمْتُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لقد تقطع بينكم وضلعتكم أنتم تزعون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك م الله ف أ ن ت ُ ف فكون فالق الإصلاح ف َ ا ل ْ غ ُ ل َ ص ب ا ح ِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ س َ ك ن ا وَالشَّمْسَ و َ ا ل ْ ق َ م َ ر ح ُ س ْ ب َ ا ن ا ذَلِكَ ت َ ق ِْ ي ر ُ ل ْ ع َ ز ِ ي ز ِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظ ُُ م َ ا ت ِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ ل ِ و ْ م ي ن َ و ل م َ و م ُ ن و ا ل م ن َ أكون من نفس واحدة فمستفقو ومستودع قد تصلنا الآيات لقوم يفهمون وهو الذي ن ز ل من ا ل س م ا و ا ء فأخرجنا به فأخرجنا به نبت كل شيء. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل م ن ا ط العاقن ونداية وجنات من أعلام والزيتون والرمان م ش ت ب ه وطير مشابه كل من أ و َ م ر ه إذا ن َ م ر ُ ض ر و إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لا ي أ ُۡۡ و ا ِۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡ ذ َْۡۡۡۡۡۡ ر ُۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡ لهم ل آيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بني ن وبنات بغير علم سبحانه وتعالى سبحانه بديع السماء. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وخلق كل شيء. ครา فمن أبصَرَ فلنفسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أ َ ن َ عَلَيْكُمْ ب ِ ح ف ي ر وَكَذَلِكَ نُصَلِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُ د َ ر َ س ت و َ ر ن َ ب َ ي ن َ ه ُ ل ِ ط َ و ْ م ي ن َ إ ِ ت َّ ب ع مَا أُوحِيَ إلَيْكَ م ِ ر َْ ب ك َ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ و ن ا َ ا ع ر ض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنتم عليهم بوكيل ولا تسحب الذين يدعون من دون الله فيسحب الله عدوهم بغير علم ك ذ ل ك زيال لكل أمم عملهم ثم إلى ب ه ه م مرتعهم ف ي ن ب ئ ه م بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد إيمانهم وأقسموا بالله جهد إيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون طلب أفئدهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أولم ض آ ت و ن ذ ر ه م في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمه الموت وحشطن ا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. و َ ك َ ذ َ ل ك َ ج ع ل ل ا ل ك ُ ل ن َ ب ِ ي ع د و َ ا ش ي ا ط ي ن ا ل ْ إ ِ ن س و ا ل ج ن ي و ح ي ب ع ض ُ ه م إ ل ى ب ع ض ز ُ خ ر ُ ف َ ا ل ق َ و ْ ل ُِ و ر َ ا و ل َ و شَاءَ ر َ ب ّ ك م ا ف َ ع ل و ه ف ََ ر ه ُ م و م ا ي َ ف ت ر و ن َ و ل ت َ ص و ى إ ل ي ه ِ أ َ ف ئ ِ د َ ة ا ل ذ ي ن ل ا ي ُ ؤ م ن و ن َ ب ِ ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ و َ ل ي َ ر ْ و َُ و ل ي ق ت َ ر ِ ف ُ مَا هُمْ ت ف ف َ ق َ ي ْ ر َ اللَّهِ أ َ ب َ ت َ غ ِ ي ح َ ك َ م َ وَهُوَ الَّذِي أ َ ز َ ل َ ل َ ي ْ ك ُ م ُ الْكِتَابَ م ُ ف َ ص َّ ل ا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ م ُ ن َ ز َّ ل مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ و َ ت َ م َ ت ْ ك َ ل ِ م َ ة ُ ر َ ب ّ ك َ صِدْقًا وَعَدَلًا م ُ ب َ د ِّ ل َ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّم وَيَتُطِعَ أَكْثَرَ م َ ن فِي الْأَرْضِ ي ض ِ ل ُّ ك َ ع َ سَبِيلِ اللَّهِ إ ِ ن َ يَتَبِعُونَ إِلَّا ا ل ظ ق َّ ن و َ إ ِ ن ه ُ م ْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ ع َ ن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّ أ ُ ت ر َ ص س م اللَّهِ عَلَيْهِ إ ِ ك ُ ل َّ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ومالكم ألا ت أ ك ل و ا مما لم يذكر اسم الله عليه وما لكم ألا ت أ ك ل و ا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مضطرتم إليه وإن كثيراً لا يضلون به و ا ئ ه ي ه بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إ ِ ن ّ ا ل ذ ي ن َ ي َ ك س ِ ب و ن َ ا ل ْ إ ِ ث م َ س َ ي ج ز َ و ن َ بِمَا ك ا ن و ا ي َ ق ت َ ر ِ ف و ن و َ ل ا ت َ ك ُ ل ُ و ا م ِ م ا ل َ م يُذْكَرِ س م و ا ل ل َّ ه ِ عَلَيْهِ و َ إ ِ ن ه ُ ل َ ف ِ س ق وَإِنَّ ا ل ش ي ا ط ي ن َ ل َ ي ُ ح و ن َ إ ل َ ى أ و ل ي ا َ ه ِ ه ِ م ل ي ج َ ا د ِ ل ُ و ك ُ م و َ إ ِ ن َ ط ع ْ ت ُ م ه م إ ِ ن ك ُ م ل َ م ش ْ ر ك و ن أ و َ م َ كان ميتا فأحييناه فأحييناه وجعلنا له نورا وما كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن م ه في الظلمات ليس بخارج منها كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين لكافرين ل ما كانوا يعملون وكذلك جعل ا في كل قرية أكبر ا مجرمها ل ي م ك ر و ا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا أ َ د ْ ه م آ ي ة ق ا ل و ا ل ن ن ؤ م ن ح ت ى ن ؤ ت ى م ث ل م ا أ و ت ي ر س ُ ل ا ل ل ه ا ل ل ه أ ع ل م ح ي ث ي ج ع ل ر س ا ل ت ه س ي ص ي ب ا ل ذ ي ن أ ج ر م و ا صَارٌ ع ن ْ د ا ل ل ه و ع ذ ا ب ش د ي د ب م ا ك ا ن و ا ي م ك ر و ن ف م ن ي ر ِ د ا ل ل ه أ ن ي ه د ي َ ه ُ ي ش ر ح ص د ر ه ل ل إ س ل ا م ف م ن يرضي الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وما يرده يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. انحرجك أنما يصعد كأنما يصعد في السماء ك ذ ل ك يجعل الله الجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار سلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا معشر الجن قد استكترت من الإنس يا معشر الجن قد استكترت من الإنس و ع ط ا ل ع ب ا ُ ه م من ا ل إ ن س ربنا استمتع بعضنا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذين أجلت لنا قالنا قال ر م ث و ا ك م خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض ا ل ظ ا ل م ي ن بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والاناس ألم يأتكم رسول منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آيات ي ويذرونكم ل ب ا ء ي و م ك م هذا قالوا شهدنا على أنفسنا و َ ط ت ه م الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك هل لم يكن ربك مهلك ا ل ق ر ا ب ظل م م وأهل غافلون. وَلِكُلِّ َ د َ ر َ ج َ ا ت ٌ م ِ ن مَا َ ع م ِ ل ُ و ن وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ رَبُّكَ ا ل غ َّ ي ِّ ي ُ و ا ل ر َّ ح ْ م َ ة إ ِ ل َّ يُؤَاخِذُ و َ ر ب ُ ك َ الْغَنِيُّ ذ ُ ر َ ر َ ح ْ م َ ة إ ِ ي َ ش َ ي ْ ي ُ ذ ْ ه ِ ب ك ُ م ْ وَيَسْتَقْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُكَ مَا أَشَأَكُمْ مِنْ ذ ُ ر ْ ي َ ة ق َ و ْ مِنْ أَخْرِيٍّ إ ن َّ م ا توعدون لا تمو َ م ا أنتم بمعجزين قل ياقوم ا ع م ل و ا على مكانتكم إنني عامر فسوف تعلمون فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يخلف الطالمون وجعلوا لله مما ذ ر َ من ا ل ح ر ِ والأنعام نصيبا ف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 وهم وليَلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما ي ف ت ر و ن وطالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيه بما كانوا يف وَقَالُوا مَا فِي ب ُ ط ُ و ن ِ ه َ ذ ِ ه ِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن ي ك ُ م مِن ت َ ت ََّ ه ُ م ْ فِيهِ ش ُ ر َ ك َ ا ء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خ َ س ر َ الَّذِينَ قَتَلُوا أ َ م ل َ ا ت ه ُ م ْ سَفَهًا ب َِ ي ْ ر ِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا وَحَطَّلُوا مَا وَزَقَهُمُ اللَّه مفترى أ على الله قد ظل وما كانوا محتني وهو الذي شأ جنات معروشات وغي ر معروشات والنخل والزرع مختلفا أ ك ل ه والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه وغي ر متشابه كل من ثمره إذا أثمر و آ ت ا ح ّ ه يوم حصاده ولا تسرف إن الله لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة و ف ر ش ا كل م ِ م َّ ا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةَ أ َْ و َ ا ج ٍ م ِ ن ا ل ض َّ آ ِ ث ن َ ي ْ ن ِ وَمِنَ الْمَعْزِ ث ن َ ي ْ ن ِ قُلْ لَا ذ ك َ ر ْ ن ِ ح َ ر م َ ة ا م ِ ن ْ ه ن َّ أ أم اشتملت عليه أ ض ح م الوثيين؟ نبئوني بعلم إنكم صادقين ومن البقر اثنين ومن البقر اثنين قل آ ذ ك ر ي ن حرم أم الوثيين أمكن؟ م شهداء إذ وصاكم الله بهذا أم ا ج ت م ل ت عليه أرحام أناثين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم م من, من افترى ع د َ الله كذبا ل ي ض ل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الغافلين ق ُ ل لَأَجِدُ لا فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَطًّا عَلَى ط َ ع ِ م ٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أَيْكُونَ م َ ي ِ ت َ ة ً أَوْ د َ م َ مَسْفُوحَ أَوْ د َ م َ مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خ ِ ز ِ ي ر ٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِصْتًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ َ م َ ن ِ ا ض ْ ط ُ ر ُ ق غَيْرَ ب َ ا غ ٍ وَلَا ع َ د ِ ف َ ا ََ إ ن ِ ي َ إ ن ربك غ ف و ر رحيم و ع ل ى الذين هادوا حرمنا كل ذي ض ف ر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظ ه و ر ه م ا أو الحوايا أو الحوايا أو ما خ ت ل ط ب ي ع ظ م ذلك جزيناهم ببضهم غ وإن ف َ إ ن َّ ك ك َ ذ َّ ب و ا ك َ ذ َ ب ُ و ا ل ر ب ّ ك ُ م ذُو ر َ ح م َِ ه و َ ا س ِ ع َ ه و َ ل ا ي ُ ر د ّ ب َْ س ُ ه ع ن ا ل ْ ق َ و م ا ل م ج ر ِ م ي ن س ي ق و ل ُ ا ل ذ ي ن َ أ َ ش ْ ر ك و ا ل َ و ش ا ء ا ل ل ه م ا أ ش ر َ ك ْ ن ا و َ ل ا أ َ ب َ ا ؤ ن َ ا وَلَا ح َ ظ ر ن ا و َ ل ا ح َ ظ ن ا مِن ش َ ي ء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بسلا قل هل علتكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا ا ل ظ ن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البارزة فدوشها إلى هداكم أجمعين قل هل أنشهد ك م ُ ا ل ذ ي ن ي ش ه َ د و ن َ أ ن ا ل ل ه حَرَّمَ ه ذ ا ف َ إ ن َّ ه ش َ ه ِ د و ا فَلَا ت َ ش ه َ د م ع ه ُ م و َ ل ا ت َ ت َّ ب ِ ع َ ه و ا َ ا ل ذ ي ن َ ك ََ ب و ا ب آ ي ا ت ن ا و ا ل َّ ذ ي ن َ ل ا ي ُ ؤ م ِ ن و ن َ ب ِ ا ل ْ آ خ ِ ر ة ِ و َ ه ُ م و َ ه ُ م ب ِ ر َ ب ّ ه ِ م ي َ ع ْ ل و ن قُلْ ت َ ع َ ا ل َ و ا أ َ ت ل ُ م َ ا حَرَّمَ ر َ ب ّ ك ُ م عليكم ألا تشركوا به ش ي ئ ا و وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ا ل ن ح ن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حطم الله إلَّا ب ا ل ح َ ب ْ ط ذالكم وصات به لعلكم تعقلون ولا تقربوا ما لليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده وأوفوا الكيل والميزان بالقصد لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربة ذالكم وصات وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أ َ و ْ ف ُ و ا ََ ل ِ ك ُ م ْ و َ ا ص ْ ق ُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا ص ِ ر َ ا ط ي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ فَتَفَضَّلْ بِكُمْ عليكم ع ل سبيله ذلكم و ص ا ك م به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذين أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء و ه د ى ورحمة لعلهم لعلهم ب ِ ل غ ا ب ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلهم بارك فاتبعوه وتقول علَكُم تُرْحَمُونَ أَتَقُولُ أن إِنَّمَا الكتاب على طائفتين من قبلنا و إ ن ك ن وإلكن عند دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنزل ن علينا الكتاب لكونا أهداهم م ن فقد جاء أكن بينت من ربكم وهدو ورحمة فمن أظلم م من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجز الذين ي ص د ف و ن عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا بما كانوا يصدقون هل يرضون إلا ت أ ت ي ه م ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ي ف ع نفس إيمانها لم تكن لا ي ف ع نفس إيمانها لم تكن آمنت م ن ة ق ل أو كسبت في إيمانها خيرات قل ا ت ظ ر و ا قل ت ظ ر و ا إنما ت ظ ر و ا الذين فطقو دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ي ن ب ُ ه م بما كانوا يفعلون من جاء ب ا ل ح س ن ا ِ فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا ي ج ز َ إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني ه د ي ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا لا تهبراهيم حنيف وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن نصلاتي ونسكى ومحياي ومماتي لله ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.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 ورفع بعضكم فوق بعض درجات اليابل وكم في ما آ ت ا ك م إن ربك سريع العطاء ربك سريع ا ل ع ط ا ِ و ِ ن ه لغفور رحيم